أير مقبوض عليهم ولل والين آمين إن الله اشترى من المؤمنين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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضبؤ ولا نصب ولا مخصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا وَلَا يطعون موطئا يغيض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.